ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَسَرَطَ وَمَا شَهِدْنَا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم عَذَايُ يُوسُفُ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَا وَبَيَضَّتْ عَيْنُهُ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو حسن إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم